وسبحان ربك والشل الله لا الله وحده Taip, man tai نسمى الضحاجة أولها إلى اليوم إلى دنيا uqia al-amran awlaahu mahdi fi nas wa an jabil radhiyallahu anhu fa an كتابه وشريعته ومصاحبه ولسانه ويده وصلاته وحديثه وسنه الله عنها فيسالها ويحدثه فشاء هذا تستكفر من تجهج الله علينا وعليك إذا أخذت نصيح النعام لك فتعالى خذ غيرا. ما يرفع من العلم أثره وباركته. فقد جاء في حديث عوف ابن مالك من رضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسنك أفقها أهل المدينة ثم ذكر ضلالة اليهود والتصارى على ما في أيديه من كتاب الله قال فلقي مشداد بن عوص وحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ثم قال ألا أخبرك بأطولي ذلك يرفع قلت بلى طال الخشوع حتى لا ترى خاشعا وذهاب الخشوع الذي هو اثر من آثَارِ العلم حتى يكون في الناس من يقول لا اله الا الله ولا يفقه معناها فضلا عن العمل بمقتضاها يتفاوت اثر العلم في النفوس يتفاوت تحقق أثر العلم في النفوس ويختلف باختلافها عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفةً أُخرى، إنما هي قِعانٌ لا تُمسِكُ ماءً ولا تُنبِتُ كَلَأً فذلك مثلُ من فقِهَ في دين الله، ونفعَه ما بعثَ الله به، فعلمَ وعلَّم ومثلُ من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبَل هُدَى الله الذي أُرسِلتُ به الإيمانُ هو الضابِطُ للعِلم والموجه للمسار حتى يحقق اثره النافع واذا لم يقترن العلم بالإيمان، غدا خيره شرا ونفعه ضرا واثره وبالا على الفرد والامه فالذين يستكبرون في الأرض، ويجهدون نعم الله، وينكرون خالقهم، وينتهي بهم الحال إلى الكُفر والإلحاد، لم يزك الإيمانُ علمَهم وقلوبَهم قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبيِّنات فرِحوا بما عندهم من العِلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزِئون والقُرآنُ يحكي عن طارون قولَه إنما أوتيته وعُمتَه على علم عندي يوتي العلم اكله ويزهو اثره حين يربط باصاله الكتاب والسنه في الثقافه والفكر والادب ولا يمكن للأمة أن تثبت وجودها وتكون لها الرياده وموقع الصداره اذا فقدت واهملت اصالتها أو تناست لغتها وتاريخها للقران اثر لا ينتهي مدده ولا ينضب فيض حكم وأحكامٌ، نماءٌ وتنمِيَة، ينقُلُ الفردَ والأمة إلى الدرجات العُلا في الدنيا والأُخرى مَا اغتَرَبَ منه عبدٌ إلا سمع وارتَقَى، وما هجَرَه إنسانٌ إلا شقي وَهَوَى يَبْنِي الشَّخصِيَةَ السَّوِيَّة، ويرفع ذكر الأمة، ويدُلُّها على منهج الحضارة والسيادة والأمةُ المُدْرِكَةُ لأهمية قرآنها، وعظيمها تجعل له النصيب الأوفر في مناهجها، وتنكبُّ عليه قراءةً وتدبُّرًا وفهماً، والعلم له أثرٌ على الأخلاق، التي هي مقياسُ رِفَات الأمة، فالعِلمُ وحدهُ بلا تربيَةٍ لا يصنعُ جيلًا ناجِحًا فإذا هدَّبَ العِلمُ الخُلُق، وقوَّمَ السلوك ونقَّ السريرَة، وطهَّرَ السِّيرَة، فهذا هو العِلمُ المأمُول، والأثرُ المنشُود قال سُفيانُ بن عُيَينَةَ رحمه الله إذا كان نهاري نهارَ سفين، وليلي ليلَ جاهِلٍ فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ ما قيمةُ العلم؟ إذا كان الحسد مُتربِّعًا في النفوس، والضغينةُ تملأُ القلوب، والمجالس تُحلَّى بالغيبة والنميمة، وانتقاص الناس واحتِقارهم، ما قيمةُ العلم؟ إذا كان صاحبُه يُبارِزُ ربَّه بمُحادَّةِ شرعِه ويخون دينه ووطنه وامته ويكذب في اعماله ومعاملاته ويهتك جلال العلم بسوء سلوكه ويطفئ اشراقه بالسيئه افعاله ويظهر اثر العلم في البحث الذي يحقق فائده وينتج ثمرا ولا يكون مبلغ الباحث شهاده تقتنى وصفحات تسود البحث المثمر هو الذي يقد مختعا يخدم البشرية واقشاف يسهكل حياتها وهو البحث الذي يتناول أونواازل الأمة وييعض حكم الشّ فيها والحلول لها وهو البحث الذي يشخص واقع الأمة والمخاطر المحدقه بها ويرسم مستقبلها ويحدد معالم العز والتمكين العلم يظهر اثره في ترسيخ النزاهه وسد مسالب الفساد والافساد ويظهر اثر العلم في العقل في تنمية العقل وسلامه التفكير وجوده المنطق وقوه الحجه ولتحقيق ذلك رب القران الكريم واهله على التامل في ايات الله وتدبر عشاءِ بقدرته في افاق الكون والحياه قال الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وختمت الايات بقوله افلا تعقلون افلا تتفكرون افلا تتذكرون إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب كل ذلك لإعمال الرأي وتنمية العقل والتربية على طرائق التفكير المنظم قال الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون نفع الله اياكم بهجي كتابه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 والمذاهب الباطلة والأفكار التكفيرية، وهذا لا يتأتى إلا بالفقه في الدين وربط الشباب بمناهج الشريعة، خاصةً أن تأثير الفئات الطالة يتسلل. بسبب قصور في الفهم وضعف في العقل وجهل باحكام الدين قال الله تعالى وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين واجل اثر للعلم على صاحبه انه يدوم اجره كل من تفع به حتى بعد موته فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال إِذَا مَاتَ الإنسان، إن قطَعَ عملُه إلا من ثلاثة، إلا من صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعُو له ألا وصلُّوا عبادَ الله على رسول الهُدى؟ فقد مرَكم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليماً اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد واضل اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ال والصحب الكرام وعننا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل والكافرين وجمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا واراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم من ارا جنا واراج والمسلمين بسو فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين لاعلاء كلمهك في كل مكان اللهم اربط على قلوبهم على قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم كل المسلمين مستضعفين في كل مكان اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم إنهم عفاة فاحملهم وعرات فكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، انصر المسلمين اللهم اهزم الأحزاب، والكافرين والمشركين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين نصرا أُزَّرًا عاجِلًا غير آجِل برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره ونسالك الدرجات العلى من الجنه يا رب العالمين اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلى من الجنه يا رب العالمين اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واستر حجالنا على من بث علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد لسانتنا او سدد قلوبنا اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك يا رب العالمين اللهم بسط علينا من, من بركاتك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين يا عال العالمين اللهم انت الله لا اله الا أنت، انت الهدي ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا،, اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا اخر اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا اخر اللهم احفظ في الشجبه بيتك الحرام وجنبهم الشرور والاثام اللهم ردهم الى ديارهم سالمين غانمين اللهم جعله حجا مبرورا وسعييا مشكورا وذنبا وعملاً صالحاً متقبلاً مبروراً يا رب العالمين اللهم ثبت أججال أمننا على الثغور يا رب العالمين اللهم احفظ خراس الوطن على الثغور يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك وك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم وافقهم أمنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وافق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفونا ربنا اغفر لنا ولم وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على يزدكم ورذك الله أكبر والله يعلم ما تصنعون